ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن تَوِيلَكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأغنياء مِنْكُمْ وَمَا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 لم من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هُمُ الصَّادِقُونَ